موريشرف هذا الكون مولد عباس الميمون موريشرف هذا الكون مولد عباس الميمون الخو ونولد توياره ففايونا معنا فرحان الدنيا بملقا مولد عباس الميمون مولد عباس الميمون هذا الكون مولد عباس الميمون يشرف هذا الكون أولد عباس الميمون الخوة نولدت وياه والفايو نعرف معنا طرحان الدنيا بلقاء أولد عباس الميمون أولد عباس الميمون معنا الخوة صارت آه آه آه سجدت فوق تشفو فراه آه آه <سؤال> مولد هالروح الحلوة فاي يا مولد العالم ضلم مفتوح مولد اباس الميمون العالم ضلم مفتوح مولد اباس الميمون هاي عيون الخوة تشوف قبل هاي الله يكفوك بحق الايمان يطوف مولد عباس الميم مولد عباس الميم يا شاد هذا الكون مولد الميم الخوة ولدت وياك عطف فينا الطفل البر شف فينا الطفل الخال <سؤال> نظره علينا شقد راه واهب تكويننا شقد راه الله بتكويننا مو سر القدر شلون ولد باسم الميم موجح سر القدر شلول مولد عباس الميمو والبار بالتكوين واضح سر العبيد حسين رايديو آنصرurabi الدين مولد عباس الميمو مولد عباس الميمو مولد عباس هذا الكون مولد عباس الميمو موقع يشرف هذا الكون مولد عباس الميمو الخون والح Kendall تمني اول دمع اسمي هو تعبصل الذاهي هل معناه روح بيوم اللي ضحى للأجيال وما تنسى للأجيال وما تنسى, للأجيال وما تنسى. الفهمون مولد عباس الميم راد الاجيال الفهمون مولد عباس الميم يوم الطف والميلاد ظل <ضل> خالد راع الامجاد قدم مشروع استشهار مولد عباس الميم مولد عباس الميم عبد القادر مولد <موري شرف هذا> الكون <موري> <موري> <موري> السيميمو الخوان ولد شويه كلمات الشاعر قاسم الخفاجي اداء الردود احمد الفتلاوي